بسم الله الرحمن الرحيم وكثير من السلف الصالح ده الدين علماء دبر تقجلت وقد دنوا اجتهادهم فما اجشندي بتي ديمدا سيدي عبادات انما كجلت في الاعمال الصالح ketika عمل دسا اجشندي بتي دي, دي ما كانوا يتركون صلاه التراويح تكوين فما اجند دسا يشين حديثي بربادي انما كجلت علماء ديني نمبرز دسقورد ربدي اما كذلك السيش يا سور افلك يفتذ ذوات ترويهن دمنيا كير والصلاه التهجد يؤمن ذوات تهجد مع الإمام امام هو لي لانهم مانيفن انه يعلمون اشين بيد ما في ذلك من الأجر دي بيت وسم اجر بورداد كسيرا كيد الجن والكنيسه في التهجد فكانوا يصلون تروعه تبيت اشين ترويه ويصلون في آخر الليل تهجدا iyo hal kamal hal kumtim misho mishoget ishindibete tahjudi jiti yakayede wakanu yatlubunal ytilun alqiyamah ishindibete amne ijennod dertu ijajiti yakayede atta khawa annahum kanu ya'tamidun ala al'asa fakkari wandibwon min وكانوا يربطون الحبال بين السواري أما انما كربوا يدين هذو قوتها اليديه هات كما يدان ككبره ويتعلقون بها من طول القيام هات كان تركته جج كبيره اجل الجنن شعر يربطوا ابو الجنن جنود وكانوا لا يصرفون إلا عند الفرج كسايو ايات بدنيش إلا الا وقات لكسي حتى إنهم يخشون فكف سوداتي خيرين انهم يفوتون السحور ذا كنا في دورات بارتي سوداتي قد يعني كبسم كسايات وكدي مليش لوات سنيد كل هذا من حرصهم الله عنهم على تحصيل خيرات هذا الشهر وانتم كل, كل ما نفكيتها مايكا جنودرتو جيت باك اوف دي دن كل نيشيا من الاجتهاد في طول السنه فمدجرا ايشين غنكن و دومي داسيدي عبادومي داسيدي اما مال بريتان گيت تي تيشين عباده بالتي شاتون اتو فينداتو اني بادرتو ميدافيت تي تي تو دي بت ايجت اوف ديتا كيري اما نهنو اما نو ارتن فاندنا التقصير الكثير والكسل الكثير منو ارتن اك انما سن عبادك اك انما سن مودرتو عباده ميداس اك انما سن, اك انما سن الكثير دي بن و اوفيفو غوغوردهام توقم ناكارين طول سنه غنومزيما فاذا اصباحنا رمضان بقيه الشهر بالكسل والكمول فماذا نستفيد ونكلا قن دوويه ونو غن كوفون غن ادي الصوم تقشكل اوفون غني تاكاي جنته في جهتين فيدا ماي استفيد ارجنكاي وينبغي للمسلم ان فائدتنا من الا نفوت هذه الليالي هل كان كنساء اوvio دردرفدين وقال تبكث دردر ما ما في صلاه التراويح من هذا الوقت من التخفيف موجهنا تراويح انت تعرضنا تراويح هنفلي وتقليل الركعات ركعه ركعه كل ذلك من أجل ترغيب المؤمنين للحضور كل ما وان شاء كان هنفلي فدتو ركعه ركعه برجل وما هذا يتكلف يتخلف الكثير اما هفلدوم تاني ان من دور ساونو فيدين باكا كاري بين كوته دابته اوته تركيتا كايبي هادي دي هادي تركيتا اما هو من دنده لكن هو القران ده رسيده سونته هلكان جزء ده كنت لهت نما سيده هسه ما ما هذا يتخلف الكثير ان من تاني ان دنده هذا الا وغلبة الغفلة ايش انتم يعني انما من دبر دنيا تغفلي كي فاي فائده الانسان انما من دبرك فايده مالك بال ان يسرف ويترك صلاه التراويح وان من كساه دولات راويه على كسئ والتهاجد هجر لكسئ ثم يذهب بيراو فايده مالك كثيره اما الى قائل وقال kama inama kadi woni yew ko sayawde kanin attaani haa haa soyni odu story woni ngiriftan daddaani tadin qara tadaate wa amma ila tammin amma kadi bin halum dunya wa imma ila ghairi dhalika amma hoom <coughs> yeyoote inama deke tattahe haa so dara haa mada nastafidu min hayati abankul katika uhayi isa katika jira isa faida mani dargita wa amamahu jannatu wal naru nabekedde ful dur jannaaf naarti jira wa amamahu hisabun ful karke endur jira wa amamahu ahtarun ful kan kendur wan birri jira wa ma halikum mangami bugudiyo jira wa mawazinun خيروب ايمان يراغر فولوا نان ولبا ميزاني كاميزاني سامي امني وما فيها جميع اعماله كاون ولبا ملائكه كاسيت بريس وتوقت ياه يوم القيامه يقروها ويحاسب كاين اوف مسومد كاي سامني درج وانت كليدرج وانت صلاه ايمان وكيف ينام وكيف يقف ابانك سيره اسكي سرافا وسي في فيك وكيف يضيء هذا المواسم العظيم ابانك اس تكسيلات وقتي ؤل يا كانت سليمانيف د التي جعلها الله له نؤد الى من الذنوب والمعاسي كوقت ثم افكار اجد حبس كرقاره اشي مانتا دام بيسي ردته معاسي الدراميد استربسي في ومنقلته له من النار ووجوه ابن دري بس واذا هو حافظ عليها وانني سلاه اشتهى حفاده برغم فائده وبرادات كثيره أما إذا ضيعها وتبع شهوته وغفلته أما ما لن حوم سفان الجيمه متى ما حوم سفان الجيمه رام غفليكه فانه هو الذي يبيع نفسه ولا يهلك والله الا الهالكون ابانك نفس مثل فغميزه نغروقا كاني نمنن دڠمين جيرو ده الا نمن الله عز وجل ايوافق الجميع لصالح القول والعمل والاخلاص والا يحرمنا يا واياكم من فضائل هذا الشهر وغيره من فضائل الاعمال وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حرك اللهم بحمدك ولا اله الا انت نستغفرك ونتوب